كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برشولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب